دَرَاءَ أَسْمَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَادَوْهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ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 وبشر الذين كفروا بعذاب الأليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا سلخل الاشهر الحرم فقتلوا المشين في حيث وجدتموهم واخذوهم واحقروهم واقعدو لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه وادوا الزكاه فخلوا سليلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأممه ذلك لأنهم قوم لا يعلمون كيف يقول للمشركين عهدنا يا الله وعاد رسوله الا الذين عاهدتم الا الذين عاهدتم معل المسجد الحرام فاستقموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاشقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقضون في مؤمن إلا هو ولا دين لهم واؤلاء انهم الماتون فإذ فَآتُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ألمان لهم إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا مَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِقْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ أَتَخْشَرْنَهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَحَقُّ أَن تَشَوَّهُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِقُ ذُرَى قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُلْقِي هَٰذَا وَالْمَقْلُوبُهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِنَكُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ مَكَنَ لِلْمُسْلِمِ كَمَا أَن يُعْمَرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْقُرْآنِ أَلَا إِنَّ حَمَضَ أَعْمَالُهُمْ وَمَن نَّاهِرُ قَالِدُونَ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 الذين آمنوا وعملوا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يومئذٍ يُكْرَمُ الرَّبُّ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ غير العظيم يا ايها الذين امنوا لا تستهزئوا اذى اسموا اخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان وَمَن يَتَعَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ آباؤُكُمْ وَأبناؤُكُمْ وَإخوانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَدَّمْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشى هناك فسادها وتجارت تخشى هناك فسادها والساكن ترضى لنا اتقينا لكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل وَجَنَا جَهَنَّمَ فِسَبِيلِهِ فَتَرَدَّى حَتَّىٰ يَئِسَ مِنَ اللَّهِ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَفَادَ نَصْرُ اللَّهِ فِي نَوَاقِعِ كِسْرَتِكُمْ وَيَوْمَئِذٍ مِنَ الْإِذْعَارَتِ كُنْتُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَعُبَتْ وَوَضَعَ كَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ بِمَا رَحْمَتْكَ وَلَيْسَ الْذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الْعِجِينَ كَفْرًا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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يبين وهم صاغلون وقالت اليهود وذير بن بن الله وقالت النصار المسيح بن الله يَكُونُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَمْ لَا يُفْحَكُون اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا أمروا إِنَّ اللَّهَ وَمَا صَبَحَهُ عَنَّا شَرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَسْتَبْدِلُوا اللَّهَ الَّذِي يُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ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 كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب الالم يوم يحما على الهاسين نار جهنم لن تقع بها جلودهم وجنوبهم وهجرهم فتكوى بما جلالهم وجنوبهم وظنورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تتجون إن عدة الشهور عيادا الله إنا نشرنا شجرا في كتاب اليوم طلق السماوات والأرض ها أربعة فصول لا يكذب الدين القيم فلا تظلموا فيمن أنفسكم أَفَاتِرُ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُخَاطَبُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ نَظَرَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ ذٰلِكَ صِلَةُ الْقُفْرِ بَلْ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ وَمَنْ يُحِلَّهُ فَمَوَاثِيقِ اللَّهِ وَحَرَّمَهُ وَقَاتُوا عِبْدَةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ لِيُوَاطِئُوا عِبْدَةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيَنصُرُونَكُمْ خَمالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِلَىٰ أَقِلَّ نَصْرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَقَرْتُمْ إِلَى الْأَمْرِ ارضيت بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إِلَّا تَصْرِفُ عَنكَ رَحْمَةُ رَبِّكَ فَيَغْشَىٰكَ حُزْنٌ أَلِيمٌ وَتَسْتَبِدَّ الْقَوْمَ غَيْرَكَ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إلا تنصروه فقد نصره الظالم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني سنين إذ هما في الظالم إذ, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فَأَنْزَلَ رَبَّان سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الصُّغْفَةَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُظْمَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 لَوْ كَانَ رَضًا قَنِيبًا وَشَفَرًا قَاعِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ دَعَوْتَ نَحْنُ مُشْرِكًا وَسَأَحْلِفُنَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا مُجِيرَ مِنْ رَبِّكَ أَحَدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَأَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِي وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُمِّنْهُمْ عَذَابًا مُّذْرِيًا عفى الله عنك لنا بنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هَٰذَا فَتَنُّورُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ يَوْمِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ولو أرادوا الخروج لأعبوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل فعدوا مع القاعدين لَوْ قَاعَدُوا فِيكُمْ مَا جَادُوا كُمْ إِلَّا قَذَنًا وَلَأَضَرُّ قِلَالَتُكُمْ يَزْعُونَكُمْ الْفِتْنَةَ عَاصِفٌ سُمًّا عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدْ بَغَى تَغَرَّسَتْ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّ يَقُولُكَ الْأُمُورُ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِكَ وَلَا تَسْكِنُنِي أَلَا فِي سِتْنَةِ شَقَفٍ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُ الْكَافِرِينَ إِذَا تُصِبْكَ حَسَنَةٌ فَاسْأَلْ عَنْهَا وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُونَ قَدْ أَفْلَحْنَا مَا لَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَهَلَّلُونَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ إِنَّ سبحانه الله لا اله وما غناه وعن الله فليتوكل المؤمنون قل هل تردد صلينا الا رَبَّنَا لَسْتَ عَن ظَلَمٍ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَيُّ يُصِيبُكُمْ مِنْ عَذَابٍ مِنْ نَارٍ نَذِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَيُّ يُصِيبُكُمْ اللَّهُ بعذاب مِنْ عَذَابٍ مِنْ عَذَابٍ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَعَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا قَوْلًا أَوْ كَرِهَا الَّذِي يَتَقَبَّلُ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَلَا يَحْصُرُونَ الصَّلَاةَ ولا يسرون الصلاه الا وهم كسانا ولا ينافقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اهلهم إنما يريد الله ليعددهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحبثون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وَقَالُوا لِاتِّبَاعِهِمْ قَوْمٌ يَسْرِقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ دَخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعضوا منها رضوا وإن لم يعضوا منها إذا هم يسقطون وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ مَوْلَانَا فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ಸದಿ ಇರೂ انر الصفات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤنفه قلوبهم وحين يقعدون الغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن الشديدين ارْيَاضًا مِنْ اللَّهِ وَالْلَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَذُومُ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُولُو قُلِ الْأُولُو خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُرْسِلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِـمُؤْمِنِينَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مِنْ حُلْفِهِمْ وَاللَّهُ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضَوْهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّمَا مِن يُحَادِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَمَنَ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ وَلَنْ قَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَسْرَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِأَنَّ لَا فِي قُلُوبِهِمْ حَيَاةً قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُنَجِّمُ مَا تَحْلُمُونَ ولئن سألتهم ليقولون وإنما كنا نقود ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إِنَّ قَوْمَ قَائِسٍ مِنْكُمْ لَعَذَّبَ قَائِسٍ إِنَّهُمْ كَانُوا جِنِّيِّينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَحْظُورِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ لَسْتَ ضَارًّا فَلَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَهُمُ الْفَاسِقُونَ وَاللَّهُ مُنَزِّقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَذَنَنَّ لَمَا قَالُوا كِذَّبَتْ هِيَ حَصْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ قَلَّلِينَا مِنْ قَبْلِكُمْ كَأَنَّ أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَسَتَمْتَعُونَ قَلِيلًا فَاسْتَمْتِعُوا بِقَلَاقِهِ فَاسْتَمْتِعُوا بِقَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِقَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَمَا خَاضُوا ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَوْمَ الْقَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِ الْقَوْمِ حُجُرٌ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِدْرِينَ مَا وَأَرْسَلْنَا وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَالْمُفَتَّكَا اتَّسِمَ الرَّسُولُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ يُظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَا مُرُدُّ مِنْ حُرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَمَا سَاكِنَ قَلْبِ بَعْثًا سُجِنَتْ عَدُوٌّ وَلِضُعَامٍ مِنْ اللهِ أَكْبَرُ لَا لِفَوْضٍ الْعَظِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْضُضْ عَلَيْهِمْ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا أَمْرٌ جَلِيلٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَقَادُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْرَائِهِمْ وَهُمْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ فَضْلٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ يَتُوبُونَ يَكُفُّونَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا نَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَكُمْ فَأَبَىٰ أَنْ يُؤْتِيَكُمْ مَا آتَاكُمْ إِنْ أَتَاهَا مِنْ صَدَقَةٍ لَمْ يُرَدُّ ضَرْبًا وَلَا نَصْرًا مِنَ الصَّالِحِينَ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدون بما أقلف الله ما وعدون وبما كانوا يتلبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الَّذِينَ يَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَاتُهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَإِنْ لَمْ هُمْ أَوْلاَ تَسْتَغِفْلُ لَهُمْ يَا تَسْتَغِفْلُ لَهُمُ السَّبْعِينَ رَاءَ تَلْهِي أَوْ يُسِرُّ اللهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسِقِينَ فَرِحَ الْمُصَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَانُوا إِن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَن نَّصْرِفَ عَنكُمُ الْبَصَرَ وَلَوْ هُمْ يَعْلَمُونَ مَا شَدَّ حَرٌّ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَيَضْحَكُ قَلِيلا وَيَبْكُو كَثيرا جَفا غِنا كانوا يَسخِفون إِذَا رَجَعَتْ الله إِلَى قَائِسٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْنُكْ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّنْ تَخْرُجُوا مَا يَبْقَى وَلَن تُقَاتِلُوا مَا هُوَ عَدُوٌّ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ ينقعو باول مره نسعد مع الخالق ولا تصلي على احد منهم ما كان ابدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وما كانوا هم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا غِنَتْ سُورَةٌ أَنَامُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ سَأَنَكَعُنَّ فِي الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَقُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ تَرَاهُمْ فِي أَيِّ يَقولُونَ مَعَ الْخَوَانِفِ وَطُبِعَ عَلَى عُقُولِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يَجْتَهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّضِيُّونَ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 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لَنَا لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنْ رَسُولِهِ فَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ عَلَى مَنْ صَدَّقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِلَى مَا أَتَوْا كَلَّفٌ لَّتَحْمِلُوهُمْ قُلْ سَلَاعِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَلَن تَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَحِيبُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَسْرَةً عَلَىٰ مَا لَمْ يَجِدُوا۟ وَمَا يُوصِيكُم بِهِ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا اسْتُؤْمِنُوا لَأُتِنُوا أَمَانَتَهُمْ وَإِذَا حَاجُّوكُمْ عَلَى شَيْءٍ فَاحْتَمَلُوهُ وَتَغَافَلُوا عَنْ سِيءَاتِهِمْ وَابغُوا الْعَفْوَ وَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَأْتَمِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَلَا تَعْتَدِرُونَ أَنَّ الْمَنَّ إِلَى لَكُمْ قَدَّنَ الذَّأَنَ اللَّهُ مِن أَخْبَارِكُمْ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَكُنْ إِذًا قَالَبْتُ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَرَأَوْاهم جَهَلًا مّنْذُ كَانُوا يَكْسِبُونَ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 اللهم على رسولك والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما يوافق مغرما يتصدق بكم الدوائل عليهم دائره السوء والله سميع العليم ومن الاغراض من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما يوافق قربات العباد الله وصلوات الرسول الا اننا قربة لهم سيدخلون الله في رحمته ان الله غفور رحيم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 ورضوا عنه ويعد لهم جنات تجني تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأحراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نحلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون احترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عز الله أن يتوب عليهم إن الله رسول رحيم أُولِي الْأَمْوَالِ هُمْ صَدَقَاتًا يُطَهِّرُونَ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَمَنْ عَلَيْهِ إِنْ طَأَطَأَكَ سَجَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ هو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ العَبَادِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ وَعَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ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 وَإِذْ مُصَابَ الَّذِي مَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُ لَهُمْ إِلَّا حُسْنًا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لا مسعيد الا استعان التقوى من اول يوم احق اتقو مثين سير جدول يحبون ان يطهروا والله يحب المتقين فَمَن أَسسَ بُنْيَانَهُ عَلَى التَّقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ خَيْرٌ أَم ان اسفها يا له على شفجر في الهار فالحارجي في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين لا يزال ظلم يا منهم الذي دامر بك فيكن بهم ان تقطع قلوبهم والله عليم خبير إِنَّ اللَّهَ يَسْتَأْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجين والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي با يحكم به وذلك هو الفوز العظيم السائخون العابدون الحامدون السائخون الراسخون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَذِكْرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمَوْتَىٰ لَوْ فَرَوْنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ تَعُولُ أُلْقِيَ قُربًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 إِنَّ عِبَادَ رَبِّنَا هُمْ الْأَوَامُ الحَنِينُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 لقد ثاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعو في ساعة العسر وَالْمُنْذِرِينَ عَلَىٰ أُفُقٍ لَّغِيٍّ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعَشْرَةِ مِن بَعْدِنَا كَذَّبَ يَذِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ مَا بَعْدُ مَا كَادَ يَذِيقُ الْقُلُوبُ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ صُلْبًا وَتَذَاعَنَ إِلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيْمٌ وعلى السلامة للذين خلّفوا حتى انطافت عليهم الأرض بما رأوا بس حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا م صادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرضوا بأن يفسهم من نفس لَا يَكَمَّنُ أَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ رَمَؤٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْأُونَ مَوْطِئًا وَلَا يَقُولُونَ مَوْفِئُ انَّ يَدَيْنِ الْكُفَّارَ وَلَا يَعْلَمُونَ مِمَّ عَدُوٌّ إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِمَا عَمِلُوا فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُثِقُولُنَّ فَقَطَ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا قُطِبَ لَهُمْ إِلَّا قُطِبَ لَهُمْ يَدِبُهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَنَ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 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَحْدُثُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَجْلُفُكُمْ غِلْظَةً واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما اردت سوره فمنهم من الذين يقول ايكم زادتها له ما لنا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 لا قَوْمَ يَنعَمُونَ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ فَلْيُكُنْ عَزِيزًا عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ